فاتقوا الله أيها الناس اتقوا ربكم وراقبوه في السر والعلن فبتقوى الله عز وجل تصلح الأمور وتتلاشى الشرور ويصلح للناس أمر الدنيا والآخرة عباد الله لقد كرم الله عز وجل بني الإنسان على كثير من مخلوقاته ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا كرم الله عز وجل بني آدم بخلال كثيرة امتاز بها عن غيره من المخلوقات من جماد وحيوان ونبات وجان كرمه بالعقل وزينه بالفهم ووجهه بالتدبر والتفكر فكان العقل من أكبر نعم الله على الإنسان به يميز بين الخير والشر والضر والنافع به يسعد في حياته وبه يدير أموره وشؤونه به يتمتع ويهنأ به ترتقي الأمم وتتقدم الحياة وينتظم المجتمع, الانس وينتظم المجتمع الإنساني العام وبالعقل يكون مناط التكليف العقل عباد الله جوهرة ثمينة يحوطها العقلاء بالرعاية والحماية اعترافا بفضلها وخوفا من ضياعها وفقدانها بالعقل عباد الله يشرف العقلاء فيستعملون عقولهم فيما خلقت له كما قال تعالى قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون وقال تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وقال تعالى إن في ذلك لآيات لأولنها وقال سبحانه هل في ذلك قسم لذي حجر وإذا ما فقد الإنسان عقله لم يفرق بينه وبين سائر الحيوانات والجمادات بل ربما فاقه الحيوان الأعجم بعلة الانتفاع ومن فقد عقله لا نفع فيه ولا ينتفع به بل هو عالة على أهله ومجتمعه هذا العقل الثمين الذي هو مناط التكليف يوجد في بني الإنسان من لا يعتني بأمره ولا يحيطه بسياج الحفظ والحماية بل هناك من يضعه تحت قدميه فيتبع شهوته وتعمى بصيرته كل هذا يبدو ظاهرا جليا في مثل كاسه خمر في مثل كاسة خمر أو جرعة مخدر أو استنشاق مسكر أو شرب مفتر تفقد الانسان عقله فينسلخ من عالم الانسانيه ويتقمص شخصيه الاجرام والفتك والفاحشه فتشل الحياه, فتشل الحياة ويهدم صرح الامه وينسى السكران ربه ويظلم نفسه ويهيم على وجهه ويقتل, ويقتل ارادته ويمزق حياءه ايتم اطفاله وهو حي وأرمل زوجته وقلبه ينبض وأزرى بأهله لما فقد عقله فعرب ولها ولغى وبذلك كله يطرح ضرورة من الضرورات الخمس التي أجمعت الشرائع السماويه على وجوب حفظها ألا وهي ضرورة العقل إنها واجبة الحفظ والرعاية إنها واجبة الحفظ والرعاية لأن في حفظها قوام مصلحة البشرية ففاقد العقل بالسكر يسيء إلى نفسه ومجتمعه ويوقع مجتمعه وبني ملته في وهدة الذل والدمار فيخل بالأمن ويروع المجتمع ويعيد أساطير الثمال الأولين ومجالس الشراب ويعيد أساطير الثمال الأولين ومجالس الشراب عند العرب الجاهليين عباد الله فقدان العقل بالسكر عادة قبيحه كانت تلازم أهل الجاهلية عند معاقرتهم الخمرة يقضون الليالي الساهرة مع الأصحاب والخلان على احتسائها وهم مع ذلك يعدونها وسيلة من وسائل الفخر والكرم لقد أغرم الجاهليون بالخمرة حاضرة وبادية وافتخر شعراؤهم بمعاقرتها وبذل المال في سبائها أقبل الجهليون على الخمرة من أجل قتل الفراغ ونسيان الفقر فأكثر شعراؤهم القول في الخمر على حين فترة من الرسل فصدرت الخمرة في مطلع معلقة هي من أشهر معلقات العرب السبع والتي قيل إنها علقت على أستار الكعبة تناقل العرب والشعراء تلك المعلقة وكأنها قرآن يتلى فأخذت بمجامع الناس وأيام العرب ألهتهم حتى الهتهم حتى ألهتهم تلك القصيدة عن كل مكرمه. إذن كانت الخمرة في الجاهلية من دواعي فخر العربي وكرمه وكان تقديمها للضيوف وجمع الفتيان لشربها مفخرة أي مفخرة ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك معلنا لأمته قوله ألا إن كل شيء من أمر الجاهليه تحت قدمي موضوع أخرجه مسلم أيها الناس إن امه لا تحافظ على عقول بنيها لهي أمة ضائعة ماذا فعل السكر ما ماذا فعل السكر باهل الجاهليه هل اعاد لهم مجدا تليدا او وطنا سليبا هل اخرج الناس من ظلمات الجهل والتيه الى نور الهدى والاستقامه اي يفلح قوم استبحر السكر والخمر في ديارهم جهارا نهارا لا وكلا والف لا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الإسراء أنه قال وأتيت بإناءين وأتيت بإناءين في احدهما لبن وفي الآخر خمر قيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربت فقيل لي هديت للفطره أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك وفي بعض روايات ابن الجرير رحمه الله أن جبريل قال أما إنها ستحرم على أمتك ولو شربت منها ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا القليل الله أكبر الله أكبر إن قول جبريل عليه السلام يؤكد أن الأمة المسلمة الحقة لا يمكن أن تتبع شارب خمر لا يمكن أن تتبع شارب خمر حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشه عن ذلك بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه إذن لا يجتمع في الأمة لبن وخمر بمعنى أنه لا تجتمع فطرة وخمر فإما فطرة صالحة بلا خمر وإما خمر وتيه بلا فطرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن رواه البخاري ومسلم عباد الله ان الخمور التي كانت من مفاخر الجاهليه ومن تقاليدهم المالوفه جاء الاسلام بإلغائها جاء الإسلام بإلغائها وخلص الجماعه المسلمه من رواسب الخمره بعد ان رسخ دعائم التوحيد والعقيده في نفوسهم وأخرجهم من عبادة العباد وعبادة الشهوة والجسد إلى عبادة الله وحده وأخرج كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم من منادمة الخمرة فصقلهم لهم الإسلام صقلا هجروا بسببه كل عادة تغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فها هو حسان بن ثابت رضي الله عنه كان من شعره عن الخمر في الجاهلية أن قال فيها ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهها اللقاء فلما خلط الإسلام قلبه صار شعره أشد على نحور المشركين من وقع النبل كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح وهذا أبو محجن الثقفي وهذا أبو محجن الثقفي رضي الله عنه قد اشتهر بالخمرة في جاهليته ولما يدخل الإيمان في قلبه وهو الذي ينسب إليه قوله إذا ما مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها فلما تمكن حب الله فلما تمكن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من قلبه ابلى بلاء حسنا في القادسيه وقال له ابساد وقال له سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لا حبستك في الخمر بعدها ابدا فقال ابو محجن وانا والله لا اشربها بعد اليوم ابدا فنعمل الإسلام فنعمل الإسلام هاديا ومؤدبا ايها الناس ان رذيله المخدرات والمسكرات آفة خبيثه لم تفشوا في عصر من العصور كما فشت في عصرنا الحاضر ولم تصب المجتمعات بحمى السكر التي شنها اعداء الاسلام على جميع بلاد المسلمين بهدف تخديرهم واهدار طاقاتهم وشل جهودهم وتقيب عقولهم علنا كما أصيبت في هذا العصر لقد قام أعداء الإسلام بزج كميات رهبة من جميع أصناف المخدرات إلى بلاد المسلمين حسدا من عند أنفسهم يريدون للأمة المسلمة أن تتورط بهذه السموم فلا تخرج منها إلا بعد لئي وشدائر وتعب مضن وتوبة صادقة وقع جمع من الناس وقع جمع من الناس في براثنها ورضعوا من أثداء المخدرات والمسكرات فنقضوا بناء المجتمعات ونثروا أعضائها، وبددوها شذر مذر نفخت روح الحضارة نفخت روح الحضارة العصرية في بعضهم نفخه كاذبة وخيلت إليهم أنهم, وخيلت إليهم أنهم خلق وجيل مغاير لما مر من الاجيال في التاريخ كله زعم المتفننون منهم انهم خلق لا تنطبق عليهم سنه ولا يخضعون لسابقه رأوا انهم في عصر الذره وعصر المعلومات فقالوا للناس اجمع اما علمتم ان الدنيا دخان وكاس سكر وغانيه اما علمتم ان هذه الكيوف انما هي مشروبات روحانيه فلماذا تسمونها سكرا او فتورا او تخديرا امه الاسلام كم من الالاف في امتنا يعكفون على المسكرات والمخدرات يهلكون انفسهم عن طريق هذه الكيوف السامه القتاله فاخذوا يزهقون ارواحهم ويحفرون قبورهم بايديهم حتى صاروا اشباحا بلا ارواح واجساما بلا عقول ايها المسلمون ان للمسكرات والمخدرات مضارا كثيره اثبتها الطب العصري واكدتها تجارب المجتمعات وذكروا فيها اكثر من مائه وعشرين مضره دينيه ودنيويه وبينها قبل ذلك رب العالمين بقوله يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الحشيشة حرام يحد متناولها كما يحد شارب الخمر وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياته وغير ذلك من الفساد وأنها تصد عن ذكر الله انتهى كلامه رحمه الله ومن اعظم مضار المسكرات والمخدرات انها تفسد العقل والمزاج وما قيمه المرء اذا فسد عقله ومزاجه يتعاطى المسكرات والمخدرات فيرتكب من الاثام والخطايا ما تضج منه الارجاء وما يندم عليه حين يصحو ولا تساعه مندم ولقد روى القرطبي رحمه الله في تفسيره ان احد السكارى جعل يبول ويأخذ بوله بيده ليغسل به وجهه وهو يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين عافان الله وإياكم من ذلك قال الضحاك بن مزاحم رحمه الله لرجل ما تصنع بالخمر قال يهضم طعامي قال أما إنه يهضم من دينك وعقلك أكثر وقال الحسن البصري رحمه الله لو كان العقل يشترى تغال الناس في ثمنه فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده أيها الناس في بلاد المسلمين كثرت حوادث, كثرت حوادث المخدرات من مروجين ومدمنين وكثرت الجرائم بتعاطيها وأصبحت مكافحة المخدرات قضية تشغل الحكومات المختلفة وكل هذا يتم في غياب وازع الإيمان فاتقوا الله أيها المسلمون واتقوا المسكرات والمخدرات واتقوا الخمر فإنها أم الخبائث أخرج النسائي وابن حبان في صحيحه أن عثمان رضي الله عنه قام خطيبا فقال أيها الناس اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث وإن رجلا ممن كان قبلكم من العباد كان يختلف إلى المسجد فلقيته فلقيتهم رأة سوء فأمرت جاريتها فأدخلته المنزل فأغلقت الباب وعندها باطية من خمر وعندها صبي فقالت له لا تفارقني حتى تشرب كأسا من هذا الخمر أو تواقعني أو تقتل الصبي وإلا صحت يعني صرخت وقلت دخل علي في بيتي فمن الذي يصدقك فضعف الرجل عند ذلك وقال أما الفاحشه فلا آتيها وأما النفس فلا أقتلها فشرب كأسا من الخمر فقال زيديني فزادته فوالله ما برح حتى واقع المرأة وقتل الصبي قال عثمان رضي الله عنه فاجتنبوها فإنها أم الخبائث وإنه والله لا يجتمع الإيمان والخمر في قلب رجل إلا يوشك أحدهما أن يذهب بالآخر يا أيها الذين آمنوا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 في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطاءا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الإسلام قد تدرج في الخمر حتى ختمها الله بالتحريم ثم قال عز وجل فهل أنتم منتهون فقال الصحابة رضوان الله عليهم انتهينا انتهينا ويشمل تحريم الخمر جميع أنواع المسكرات لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه مسلم وشارب الخمر مستحق للعقوبة الدنيوية وهو أن يجلد ثمانين جلده ويحد شاربها وإن لم يذكر سواء أشرب الكثير أم القليل بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم وإذا تكرر من الشارب الشرب وهو يعاقب ولا يرتدع فقد قال بعض المحققين من أهل العلم يقتل في الرابعة عند الحاجة إليه تعزيرا إذا لم ينتهي الناس بدون القتل عملا ببعض الأحاديث الوارد فيها القتل في المرة الرابعة كما عند الترمذي وغيره وهذا عين الفقه لأن الصائل على الأموال إذا لم يندفع إلا بالقتل قتل فما بالكم بالصائل على أخلاق المجتمع وصلاحه وفلاحه وشارب الخمر فاسق لا يسلم عليه ولا يعاد إذا مرض ولا تجاب دعوته قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد باب لا يسلم على شارب الخمر وساق بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لا تسلموا على شراب الخمر وقال أيضا لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا وأما العقوبة الأخوية فقد روى أبو داود وابن ماجه والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وهو حديث حسن وقال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة رواه مسلم وقال صلوات الله وسلامه عليه مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟